لما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنف من جانب الطور نارا قال لأهلهم تثموا إني آنست نارا لعلي آتيكم من هذه خبر أو جذوة من النار لعلكم تشطلون فلما أتاها نودي الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة في البقعة المباركة من الشجرة أين يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز فلما رآها تهتز كأنها جاء ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تقف يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وضم إليك جناحك من الرهب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 فأرسلهم علي رداءء أن وصدقوني إنني أخاف أن يكذبون. قال سنشجع عبدك بأخيك ونجعل لك ما سلطانه فلا يصلون إليك ما بآياتنا أنت ما ومن اتبعك من الغالب